ايدان نبضتي تحايل القلوب بلحن شجين وشد وانطروا باتينا يا ضي وكل عام عن الاخاء يتدون لا انت كزهر بطير شذاه وغيم طاحو عذوب ونجمين يفوق تدنا القا فيجنوا ضياه ظلامت الدروب لانت كزغرين بقر الشذا وغيم نعطاه نقيان عذوب ونجمين يفوق تدنا القا يجلو ضياه ظلام الدروب فيجلو ضياه ظلام الدروب اجئنا لنبدي تحية القلوب بلحن شجين وشد وانطرب اتينا يا قمرنا وكلنا معان ففيك تناهت جميل خصال عطاء وحب وسعي دؤوب وللخير دوما مددت يدا فأعطت بعيدا وأهدت قريب فأعطت بعيدا وأهدت قام بكل الرجاء الى من مجيب سندعو لك مقام بكل الرجاء الى من مجيب بكل الرجاء الى من بكل الرجاء الى من بكل الرجاء مجيب Kol visi